سأتحدث هذه الليلة إن شاء الله تعالى وأعرف أن الجميع يريد أن يشارك ويعبد ولعل لي أستفتح هذه الليلة لهذا اللقاء بمداخلة كريمة من صاحب السمو الأمير خالد بن سعود الكبير آل سعود حفظه الله ورعاه الشاعر والأديب الكبير والذي انبر كما ينبري غيره للذود عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم سمو الأمير الله يسعد مساك يا طويل العمر ونحن حقيقة باسم مشاهدي هذا البرنامج نشكر لكم جميل الاستجابة أحسى الله عز وجل أن يثيبكم خير الثواب ونريد أن نسمع من سموكم حول موضوعنا هذا الله يجزاك خير يا شخص تركي وأنا يعني أتشرف أن أكون معك في هذا البرنامج وفي أي برنامج آخر ولكن هذا بالذات اللي يخص أمنا عائشة أم المبلي رضي الله عنها فالكل يتشرف أن يكون جزءا من هذا البرنامج وسمعت مقدمتك جزاك الله خير وأرجو وأدعو لك إن شاء الله بالثواب عنها وأن يصلح شأننا جميعا وجميع المسلمين ومثل ما قلت عن هذا الأشخاص الذين يعني ينعتون ويسبون ويشتمون رحابة رسول الله وأمهات المؤمنين يعني هؤلاء طبعا مثل ما قلت يعني أصغر من أن يذكرون أو حتى نذكرهم ونتكلم عنهم وهم يمكن يريدون بهذه الأمور أن يذكرون ولكن لن نذكرهم بأسمائهم كي لا يفرحوا حسن. وخاصة حنو الله الحمد أيضا في عن عائشة رضي الله عنها أن الله سبحانه وتعالى برأها في كتابه الكريم وهذا يكفينا الله. وإضافة إلى هذا هو طمأن المؤمنين يعني إحنا غضبتنا أيضا واجبة علينا ونغضب صحيح. بإلها ولكن غضبتنا لازم أن تكون يعني ويجب أن تكون يعني يحوطها العقل والطمأنينة وإحنا نطمئن ل لما قال الله سبحانه وتعالى بسورة النور خاصة عندما تكلم سبحانه وتعالى عن قصة الإفك عندما قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة, عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير, أن هو خير لكم وما دام الله سبحانه وتعالى طمننا بأن هذا خير لنا فمثل هذا وأشكاله لا يهمنا نحن مطمئنين ومن الحمد نرجو من الله العفو والعافية والثواب فيما نقول في هذا الأمر وحتى هؤلاء يعني فيما ذكر الله سبحانه وتعالى عصبة منكم هم الحقيقة منكم يعني أنا كود أكيد أنك تتعلم بهذا أعلم مني لكن هم ليسوا منا كمسلمين أو من, من من من من من كان عاشوا بينهم يعني الموابقين هؤلاء منهم كأنهم يعني منهم ساكنين معهم في نفس شهر. المكان أم أو ربما يتكلمون بألسنتهم وبني جلدتهم نعم. نعم أما منكم كمسلمين فهؤلاء ليسوا مسلمين يعني هؤلاء معروفين بنفاقهم وأبوه وهو أول من بدأ أصلاً بب بهذه القصة وأشعلها هو رأس النفاق عبد الله بن سلول. أحسنتم. فاا ولذلك احنا صحيح نغضب ولكن نغضب بطمأنينة والله الحمد وبعقل ولا يهمنا هؤلاء ولا ترهاتهم اللي, اللي يقولونها عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها. الله أكبر. ورحشتم سمو الأمير سمو الأمير الكل يعرف أنكم من من كبار الشعراء الذين لكم جماهيركم الكبيرة ولكم أيضا إسهاماتكم في نصرة هذا الدين والتوجيه للخير والحق أريد من سموكم الكريم وقد علمت أنكم كتبتم قصيدة دفاعا عن عائشة رضي الله عنها نريد أيضا أن تتحفونا والمشاهدين بهذه الأبيات حفظتكم الله يبزك خير شيخ تركي والله لا يحرمني وياك والمسلمين أجمعين أجرع ويعني أنا الحقيقة يعني مهما كتبنا عن أم المنين عائشة يعني إحنا لا نرتقي إلى مقامها أبدا ولكن هذا واجب نرجو من الله أن يجعلها خالصة لوجهه آه آه آه هذه القصيدة وغيرها مما قاله المسلمون أجمعين وما قلتم حذركم الله القصيدة هي عن وانتهى أنا بالزاكية وأنا أقصد الزاكية هي عائشة رضي الله عنها وليس تقصد موقع الأمير خالد بن سعود وبدأتها أقول أقول بسم الله هل جاء بسم الله هل الجاول تجي عنتها قصيدة في خاطري شيرها سار وادعيه يعفو عن سباي بلثتها ضعفي وتقصيري وجهلي ولو زار ورجوه يلهمني ورجوه يلهمني ويحسن صفتها يعلها تحمي عظامي من النار كتبتها لله ونفسي دعتها منيب راجي غير راحم وغفار وقلبي على عوج المحاني نحتها حميث الدين في وجه الاشرار حبكتها والله علي مبختها وارجي من الله ما ترجاه الانصار فاجفع عن امنا ولحمتها حبيبة المختار كريمة البار الزاكية والطاهر ذي سمتها والطهر ما ينكر على بنت الاضخار العالمة والراوية ما ثنتها عزيمة هزلة عن العلم بصرار كم من احاديث النصحاح روتها عن احمد المعصوم تبشير وانذار من النبي المصطفى حافظتها لولا لا رايها راحت اهدار زوجة رسول الله زوجة رسول الله نفسي فدتها ونفسي فدت من قبلها سيد الابرار يلا عسى من سبها او بهتها ما يرحمها ربي من النار والعار تحمة منافق قالها وانشرتها بعض النوب اللي كلاها الحسد نار يالله تاخذ كل نفس هوتها ويالله تلعن من نشرها بلا مصار سرارة طغمة كفر ولعتها والله طفاها طفية الماء الى النار ياللي فرحت بها ونفسك بغتها لا تفرح انه صار والله ما صار شف, نور شف سورة النور الكريمة نفتها فيها براءتها تجلت للانظار ان كنت مؤمن صدق اللي حوتها وان كنت منكر انت قادر وكفار تكفي براءتها من الحق دتها المنعم الوهاب علام الاسرار ويكفيك يا من ظلم نعتها ويكفيك يا من المعايب نعتها كلام من بيده تصاريف الاقدار يلا عسى ناس ودار رمتها بالكذب والبهتان تخزى وتنهار يرسل, يرسل عليها الرب صخط بغتها صخط السماء والأرض ووساء على بحار والذوق ذل الذل مما جرتها حتى تتوب أو تنخسف خسف جبار يا سامع اذهن كلمتي واثمرتها انقذ حياتك قبل الأيام تندار بعض المراجع والعمائن خذتها دنياك ويبليس في عين الإعصار قارن وشاود نفسك اللي غوتها روس تعمم ما لها عقل وبصار ضرب الغواية والهوى توهدها ووصاق دنيا تودت سود الافكار كم حرفت في الدين كذبوا عمتها عن شرعها كثر الجهالة ولو زار دامت مخير اختر اللي صلتها بالمصطفى أو ذك دلالة واثار عقيدة اهل البيت حق ورضتها امتها التوحيد في كل الاكبار وعلى الرسول الختم في خاتمتها صلاة نزكة من همالي إلى اللهم صل وسلم على أبينا محمد الله عالم. أكبر لا فض فضفوك ولا عاش شانئوك ولا قل مستمعوك شكرا لك سمومي رسال الله الكريم أن يجعلها ميزان حسناتك امين ويجعلها شافعة لك عند الله عز وجل آمين. ولا يستغرب هذا على مثل سموكم وما قدمتم فيه خير كثير رسالكم آ... الله خير إن اختركي أنا, أنا الحقيقة أن شاكر لك وأدعو لك دائما يعني في ظهر الغيب ما دم أمامك وألهم ثالك الله حتى الله ينصر الإسلام والمسلمين ويأخذ العداء الدين في كل زمان ومكان اللهم أمين صاحب السمو الأمير خالد بن سعود الكبير آل سعود شكرا جزيلا سمو الأمير وشكر الله لكم وعليكم أيضا الله يجزاك بارك الله <تصفيق> الكبير